يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم شاكرين توفنا مسلمين نبعد من الآمنين في زمرد السابطين عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك أمدنا طويل وجد على الضامعين واختم يا سنختام إذا دانا لعسران ذو الحماان والزاد رشول نبيين صلى والسلام على شاعي العلم الله والصحب والتابعون الله الله وهم آمنوا ونسلم من بنائك والضفنا في قضائك واوزنا شكرا عماك وأبلنا ما وهبهم أوليائك ونحل خير أيامنا وأسعدها يوم نقائك أدىنا القاة وأن تراضينا وما استجب دعانا واشعي مرضانا وارحم موتانا ويسر أمورنا وقضي آياتنا بالمسلمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين